Vallassa bil pitkä jännitys, ja se jännitys on räkki. Jätä, Ali. جيب ظلومه بالحشور جدك خصمه وبالسجين امرك مو طياتك وشاعت بينك الخلايا مو جزاتك سيرتي الهادئة نبي سيرت حياتك مو ماتي وحي وشي جديد صار ح وبنيته والذي غار هاي حكم هاي من حشر جدك قاسم هاي عمرك قضيتك Ku C Y Caneti Ali ki bullum Bil Hashur de kasım Canetti Ali ashour jaddak khassomhay wbi sjeen amrak min gub وين ولايه ترشد الوادي على دروب الهدايه وجهيت بشري وهديتك من حريف لمان لقيت جهلك مين فهمها بالحشور جدك خصومها بالسجين عمرك قضيتها والله يا ذنبيل جنيتها وبسجين عمرك هذا العمل من انتاج مؤسسة هدى الصدر الثقافية العلمية جارتي عليك بظلمها بالحشور جدك خصمها وبالسجين عمرك بضيتها كان اسمك وظمه كظمته وبين الخلق ما حد صبر صابرين صبار تاء جمس جين الضلام لجيل دينك دخلت ونركوني الق. ظالم ما قبلت ما يك صايت كل صراحة وما خفيت سلطتي الباطل لنهاي بالحشرجة ياك خاصمها بسجن عمرك قضيته والله يا ذنب جنيته عمرك عليك الشورجت <مسؤال> خصمها جرت عليك من قلية فرصة السجن إلهي العبادة ليعتقد لازم يواصل في اعتقادة لو صبر تعليل صبور يا خير مراده طاضح رك ما حنيته وهالماكين ربك شكيت زادت روحك ولمهاك بالحشور جت بدك بسجين عمرك يضيتك والله يا ذنبيل جنيتك وبسجين عمرك يضيتك جارتي عليك بظلمها بالحشور جاء كخصمها جارت عليك بظلمها بالحشور جدك خصمها وبالسجين امرك يضيق بالذبح يا الكاظم السلطان وليته ومين لك اخبار الفرج حين اللي فات كنتظر عين دي الجسير يا في صادق وعدي وفيت والجسر ما اسمه جيت سميتك تدريب جرهم هاي جدك جادك بسجين عمرك قضيتك بالله يا ذنبيل جنيتك وبسجين عمرك قضيتك جارتي عليك بظلمها بالحشور جاء Kaım caneti ali ki bullum Bil heşur تظن تحضاب وصالك ترتوي بعديل ظمب من باع زلالك وتشنگلوب من لهفته طير ياتنا لك من سماع نايل المصا والجرال <تصفيق> نادينا عين عيت صوبت قلبي ورميت الغدرة تشيل فعنا دمها بالحشور جد ذك خصمها بسجين عمرك قضيت والله يا ذنبي جنيته وبسجين عمرك قضيت جاوت عليك بظلوا جورجتك خصمها السيد سعيد الصافي جورجتك خصمها والتوزيع مشتاق القريشي